بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد كثيرا طيبا مباركا فيك من حب ربنا واربنا صلى الله وسلم وبرك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي وسلم وسنكه وصار على مهجه وقت فأثره إلى من دين وبعد أحبتي في الله فهذا نافر لدروسنا بعد توقفها بمعنى سبب شهر رمضان المبارك فنسأل الله سبحانه وتعالى بمن وكرم وعظيم فضله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال يجمعنا وإياكم على طاعته وعلى ذكره وعلى حسن عبادته دائما ابدا وأن يجعلنا وإياكم ممن استعملهم الله سبحانه وتعالى في نصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا زالت قراءة الموصولة أيها الأحبة في هذا التفسير المبارك تفسير الكريم الرحمن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله تعالى. أدعوا تفسير صورة إنساء معه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعض يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقت من نفس واحدة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 وبين السبب الداعي الموجب لكل من ذلك وأن الموجب لتقواه أنه ربكم الذي خلقكم ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من جملتها خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ليناسبها فيسكن إليها وتتم بذلك النعمة ويحصل به السرور وكذلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم به وتعظيمكم حتى انكم اذا اردتم قضاء حاجاتكم ومالبكم توسلتم به بالسؤال فيقول من يريد ذلك لغيره اسالك بالله ان تفعل الأمر الفلاني لعلمه بما قام في قلبه من تعظيم الله الداعي ألا يرد من سأله بالله فكما عظمتموه بذلك فلتعظموه بعبادته وتقواه وكذلك الإخبار بأنه رقيب أي مطلع على العباد في حال حركاتهم وسكونهم وسرهم وعلانهم وجميع الأحوال مراقبا لهم فيها مما يوجب مراقبته وشدة الحياء منه بلزوم تقواه وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس واحدة وأنه بثهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل واحد ليعطس بعضهم على بعض ويرفق, ويرفق بعضهم على بعض وقرن الامر بتقواه بالامر ببر الارحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا الحق وانه كما يلزم القيام بحق الله كذلك يجب القيام بحقوق الخلق خصوصا الاقربين منهم بل القيام بحقوقهم هو من حق الله الذي امر به وتامل كيف افتتح هذه السوره بالأمر بالتقوى وصلة الأرحام والأزواج عموما ثم بعد ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصيل من أول الصورة إلى آخرها فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة مفصلة لما أجمل منها موضحة لما أبهم وهذا من عظمة القرآن ان الله سبحانه وتعالى اجمل وفصل ليتدبر أولو الأرداد فهذا المعنى الذي ذكره العلامة هنا رحمه الله تعالى معنى دقيق جدا يقول انظر إلى مطلع هذه الصورة فإن الأمر فيها وورد الأمر فيها بتقوى الله سبحانه وتعالى وهذا بيان حقه ثم الأمر بصلة الأرحام والأقربين والأزواج وغير ذلك وهذا أيضا حق المخلوقين ثم جاءت الصورة بعد ذلك تفصل هذا الأمر فبين الله سبحانه وتعالى حقوق الأقربين وحقوق الأزواج وبين أيضا ما يكون من حق في الميراث فإن الميراث طارة يكون بالقرابة وطارة يكون بالزوجيه وطارة يكون بالولاء فهذا أيضا من الحقوق التي تكون للخلق كذلك كذلك أيضا من الشهادة المتعلقة بالأقربين كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصة شهداء الله ولو على أنفسكم أو الولدين والأقربين وغير ذلك من هذه الأمور التي فصلها الله سبحانه وتعالى بعد هذا البيان الذي بيانه الله عز وجل في مطلع هذه الصور فانظر إلى دقة فهم العلماء رحمهم الله تعالى وإلى عظيم في كتاب الله عز وجل يعني هذا معنى قد يخفى على كثير من الناس هذا المعنى قد يخفى على كثير من الناس فتضبوا هذا لا شك أنهم من العلم الناس وصدق الله سبحانه وتعالى حين يقول كتاب الجنة وليك مبارك ليتبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب فهذه معاني عظيمة جدا يا أيها الناس تقوى ربكم الذي خلقكم من نفس وحيدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فهذا إشارة إلى القيام بحق لا يحق المخلوقين لا سيما نعم وفي قوله وخلق منا زوجها تنبيه على مراعاه حق الازواج والزوجات والقيام به لكون الزوجات مخلوقات من الازواج فبينهم وبينهن اقرب نسب واشد اتصال واوثق علاقه لما رجع إلى الخلق فالمرأة خلقت من ضلع الرجل وهذا إشارة لطيفة إلى علاقة المرأة بالرجل وقد بين الله سبحانه وتعالى متانة هذه العلاقة حين قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال سبحانه وتعالى وخلق منها زوجها خلق لكم من انفسكم أزواجا فالإشارة إلى أن هذه الزوجة في أساس خلقها خلقت من ضلع الرجل و. الإشارة إلى أن السكن إنما يحصل بها وليذا قال سبحانه لتسكنوا إليها وكأن الرجل يعيش اضطرابا ونقصا في خلقه حتى يحصل زواجه فتسد هذه الثلمه التي جعلها الله سبحانه وتعالى في أصل خلقه لتسكنوا إليها فليذا يبقى الرجل غير ساكن ما لم تأتيه زوجة صالحة فإذا أتته زوجة صالحة حصل له إيه السكن ولهذا الشاب العزب الذي لم يتزوج يشعر بحاجة إلى الزواج بنص في حتى يتزوج والرجل الذي تموت زوجته في أي سن فإنه يعلم مقدار فقد زوجته ويود أن يعوضها لكن قد تكون كبيرة سنه فيستحي المسكين من أن يطلب زوجته فيلوم الناس يقول انت رجل عندك سبعون ثمن وتطلب زوجة فيستحي من الناس فيذكت لكن لو تساله وتقول لو تحتاج إلى زوجة يقول لك الآن الآن احتاج إلى زوجة ولو بلغت الثمانين فإننا يحتاج إلى زوجة هذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا امر خلقه الله سبحانه وتعالى في الإنسان من ميل الرجل إلى المرأة بل من ميل الذكر إلى الأنثى في جميع المخلوقات فأنت ترى الذكر يميل الى الانثى والانثى تميل الى الذكر من كانت هذه علاقتها بزوجها من كانت هذه منك خلقت من ضلعك يوما ما ثم هي لباس لك وسكن لك فلا بد ان احببتها ان تكرمها وان تتقي الله فيها وان كرهتها ألا تظلمها وأن تراعي حق الله سبحانه وتعالى وتعود إلى قول إليه عز وجل الطلاق مرتان فإنساكم بمعروف أو تسريح بإحسان فمن هذه صفتها فلا تخرج عن حالين حال تسكن إليها وتحتاج إليها وهو حال المعروف ومعاملة بالمعروف فتعامل بذلك وحال ترى أن العشرة قد استحال بينكما فلتلجأ إلى الظلم ولكن الإحسان فامساك بمعروف او أو تسريح بإحسان ولهذا قال سبحانه وتعالى وهو يبين أنه لا يجوز أن تأخذ حق هذه المرأة أو أن تظلمها بقوله وكيف تأخذونه وقد أضبى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فذكر الله عز وجل بهذا بحق هذا اللباس وحق هذا الفراش فإنك إن استحالت العشرة بينك وبين المرأة ولم يعد لك حاجة فيها فلا أقل من أن تسرحها فراحا جميلا وأن تتقي الله سبحانه وتعالى فيها فانظروا أيها الاحبه كيف أن الله سبحانه وتعالى يلفت الأنظار بإشارة لطيفه لكن لمن يتضبر القرآن ولمن يعي أوامر القرآن ولمن يأخذ بلوازم تقوى الله سبحانه وتعالى في القرآن فالله عز وجل أوصانا بالزوجات واوصى في الزوجات بالرجال واقام وأقام هذه العلاقة القريبة جدا والتي من لوازمها عدم الظلم ومن لوازمها أن جعل لها حقا فيك إلى مثل بموجب هذه الزوجية وجعل لها وجعل لك حقا فيها بموجب أيضا هذه الزوجية ولهذا كان من أعظم أو من أوثق المواثيق ومن أغلاضها التي أخذها الله سبحانه وتعالى على الخلق بعضهم لبعض فسبحان من أودع كتابة اسرارا عظيمة بالغة لمن تدبرها وعقلها صورة كاملة ترجع معانيها إلى آية في مطلعها هذا كلام ربنا سبحانه وليس كلاما مخلوقا نمو كلام ربنا الذي يرجع الأحكام الكثيرة والموضوعات المتعددة إلى معان كلية وإذا كنت تتعجب من ذلك فاعجب أكثر من أن يرجع الله معاني القرآن كله إلى صورة الفاتح. قال سبحانه ولقد أتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم فالله سبحانه وتعالى أرجع معاني القرآن إلى السبع المثاني من أنواع التوحيد والأحكام والإيمان بأركان الإيمان الستة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خير وشري فكل معاني القرآن إنما ترجع إلى المعاني الكليه التي أدعها الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحه ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى لو تدبر الناس هذه الصورة لسورة العصر لو تدبر الناس هذه الصورة لكفت وهذا واقع فعلا لو تدبرت سورة من القرآن أو آيات من القرآن لو وجدت حوية المعاني العظيمة لكن من يتذبر ومن يدرك هذه النعمة العظيمة التي خلت الأرض منها الآن ماذا عند النصارى دور وقصور وكما يقول الحضارات مياه أمار ماذا عند اليهود ماذا عند المجوس ماذا عند طبقات الأرض كلها ماذا عند شعوب الدنيا ماذا عندهم وماذا عندك عندك أعظم نعمة القرآن هل عند اليهود قران عند النصارى القرآن خلت الشعوب من هذه النعمة ماذا عندهم نعم زائلة إنما جعلها الله عز وجل لهم ابتلايا لهم ولنا وأيضا زيادة لهم في المؤاخذة فإذا آخذهم الله سبحانه وتعالى آخذهم على هذه النعمة أيضا لأنهم لم يصرفوها في ضعف الله عز وجل أما أنت فمعك نعمة فريدة نعمة القرآن نعمة هداية القرآن نعمة السنة دي نعمة فريدة لا يشاركك فيها أحد أبدا لا عند اليهود ولا عند النصار لكن من يدرك هذا هل ترى أحد من المسلمين تحدث في هذه النعمة ويستشعر هذه النعمة وإذا كان هؤلاء يرسلون في نعم الدنيا وأنت معك هذه النعمة العظيمة هل رأيت من يشكر الله عز وجل على هذه النعمة هل رأيت من فعلا يشعر بالفارق العظيم أن هداكم بالإيمان وهداكم للقرآن هل هناك من يشعر بهذه النعمه ادركها أدركها لهذا لم تتعلق قلوبهم بما هم عليه يعني بما عليه هؤلاء من أمور الدنيا كما دخل عمر رضي الله عنه والحديث عند البخاري على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر فإذا ليس عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء فقال يا رسول فبكى قال ما يفكك يا عمر قال يا رسول الله أنت رسول الله وحالك ما أرى وكفر وقيصر في متاعهما وكذا فقال صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة أما ترضى بهذا أن تكون لنا الآخرة لنا الآخرة مع هذه النعمة العظيمة نعمة الإسلام ولهم الدنيا ولذا قال سبحانه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم ترزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون هذه نعمة عظيمة اخوان نعمة عظيمة جدا ان الإنسان يؤتى القرآن ونعمة عظيمة إن الإنسان يدل على هداية القرآن ويتعلق قلبه بالقرآن ولهذا قال عثمان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله فعلا لو الإنسان ولهذا تجد القرآن يقع في قلبك موقعا على قدر تضبرك ولهذا بعض بعضنا يبقى حفظ القرآن مثلا منذ سنين عددا وكم سمع من آيات لكن إذا قرأت تفسير الآية وعرف معنى الآية وكذا حينما يقرأها إمام وتمر على قلبه بعد الفهم يشعر أن عمقها في القلب ليس الأمر الأول ليس كالأمر الأول بعد الفهم والتدبر لهذا نحن نقول لو الإنسان تدبر وفهم معنى آياتين اليوم فلا شك أن هذا نعمل الله سبحان الله لكن بعض الآيات تبقى مخلقة الآن مع موجودة للتفسير يعني مش هنرحل ابن كثير ولا هنرحل لابن جرير بص كده هتلاقي ابن كثير وابن جرير تفحب أي آية الآن تشكر عليه اسحب اكتفاب ونزل عرفة للتفسير ومع ذلك كم من رحل إلى هذه المعان وعرفها كثل شوفه وما لو كنت بقى انترحل ابن كثير في دمشق أو ابن جرير اضطرى ولا هؤلاء مفسر صح فكلما تضبر الإنسان القرآن وجد له معاني وتعلق قلبه ليه يعني أنت الآن قراءتك لهذه الآية في مطلع صورة النساء بعد ما تعرف تفسيرها لا شك أن يكون أن يكون ذوقك لها وشعورك بها ليس قبل أن تعرف هذا المعنى وقوله تعالى وَالْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تاكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه الصورة وهم اليتامى الذين فقدوا اباءهم الكافرين لهم وهم صغار ضعاف لا يقومون بمصالحهم فأمر الرؤوف الرحيم عباده أن يحسنوا اليهم يعني هذا حد اليتيم والا ليس من فقد امه يكون يتيما لما حد اليتيم في الشرع هو من فقد اباه قبل البلوغ من فقد اباه قبل البلوغ سواء كان ذكرا او انثى فانه يكون يتيما هذا حد اليتيم بعد البلوغ لا يكون يتيما لانه يقوى على الكف. وقال بعض العلماء ان اليسمه يبقى صفه للانثى ما لم تتزوج ولو بعد البلوغ لأن حاجة الانثى إلى من يكفلها دائما حتى تتزوج أما الذكر فينقطع هذا المعنى بالبلوغ لأنه حينئذ يعتمد على نفسه بعد الله سبحانه وتعالى يبقى اليتم في الشرع حده من فقد آباه ليس من فقد أمه من فقد آباه قبل البلوغ هذا هو المعنى الخاص للايه لليتيم نعم فامر الرؤوف الرحيم عباده ان يحسنوا اليهم وأن لا يقربوا اموالهم الا بالتي أحسن احسن وان يؤتوهم اموالهم اذا بلغوا ورشدوا كامله موفره لا تتبدل الخبيث الذي هو اكل مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال الذي ما فيه حرج ولا تبعه وهذا قاعدة عامة أخواني سبحانه وتعالى ولا تتبدل الخبيثة بالطيب هذا وإن قصد به مال الأموال هنا لا تتبدل الخبيثة لدى وأكله مال اليتيم بغير حق بالطيب وهو الحلال هذا يدخل فيه جميع معاني الخبث ومعاني الطيب فلا تتبدل الخبيثة بالطيب من الاعتقادات والمناهج والافكار ولا تتبدل الخبيثة بالطيب من الأشخاص والأصحاب والرفقاء، ولا تتبدل الخبيثة بالطيب من الزوجات، ولا تتبدل الخبيثة بالطيب من السجارات، ولا تتبدل الخبيثة بالطيب من جميع يعني الانواع التي يدخل فيها هذا المعنى، كما قال سبحانه وتعالى: كل لا يستوي الخبيثة والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث لا يستويان في حكم الله عز وجل القدري وفي حكم الله سبحانه وتعالى الشرعي قل لا يستوي الخبيث والطيب لا من الأشخاص فللو يسوي بين أبي بكر وبين أبي لهب هذا صديق الأمة وهذا من قال الله فيه ثبت يد أبي لهب وثبت ما أغنى عنه ما يستوي بكر وأبو جهل ما يستوي عمر وابو جهب وابو لهب لا يستويان فالله عز وجل خالق واختار وربك يخلق ما شاء ويختار ففاضل بين الأشخاص فجعل بعض الأشخاص أفضل من بعض بالإيمان والثقة وفاضل بين الأماكن فما تستوي الأماكن التي لا يذكر الله فيها ولا تقام عبادة فيها ويألن أماكن المشركين النجسة والأماكن التي يحارب فيها الله ورسوله ويكاد فيها الإسلام والمسلم ولو كانت مساجد بما أسس على الطقوى كما قال سبحانه وتعالى لا تقم فيه أبدا لما سجد أسس على الطقوى من أول يوم حق أن تقم فيه في رجال نحب أن يتطهروا والله يحب المطاهرين آثى مقارنه مقارنه آثى أسس بنيانه على فقرنا الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفى ظروف هاري فنوار بيثنا رجالنا ما يستويان ما يستويان ضرب الله مثلا عبدا من ملكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا من رفقا حسنا فينفق منه سر النجارة هل يستويه الحمد لله فأكثر ما يعلمون ضرب الله مثلا رجلا وضرب الله مثلا رجلين أحدهم أبكبوا لا يقدر على شيء ووكل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم طبعا ده مثل مثل المعلومين ولا زيد ومحمد إنما هو مثل لمن يعبد ربه ومثل لمن ينحرف عن طاعه ربه مثل لمن ينقاد إلى ربي سبحانه وتعالى ويمثث الأمر ومثل لمن لم ينقذ لذلك فما يستويان إذا قوله سبحانه وتعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب يا اخواني ليس هذا خاصا بمناطق الكلام هنا وإنما هو قاعدة عامة ينبغي أن نتوجه إليه يعني انا مثلا أسوي بالمنهج السنه الجماعة وبالمنج الخارج لا تتبدل الخبيث بالطيب ما تأتي أنت إلى المنج الطيب مبارك فتتركه وتأتي إلى المنج الخبيث منج الخوارج الجهميه المعتزله الجبرية المرجئة هذه المناهج المعروفة لا تستبدلها بالطيب الحلال الصالح من الأقوال والاعمال قل لا يستوي الخبيث هو الطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث عدد كبير لكن على الحراط لا يغرنك هذا ولا يستجرينك الشيطان بسبب هذا فقل لو كان الحق مع مع معكم معال مع السنه والجماعه ما كانوا قله في الناس ما كانوا قله لكن انظر الى هذه الجموع مستحيل ان تكون هذه الجموع على باطل وتنسى قول الله سبحانه وتعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون ولم تطع اكثر من في الارض يلوك عن سبيل الله ورات النبي وليس معه احد اليس في المساله بالكثره ولا العبره بالكثره انما العبره بصفاء المنهج والمشرب والسير على منهاج النبوه إذا لا يستوي الخبيث والطيب ولو كثر الخبيث في النظر ولو قوي ولو صارت له الدولة ولو صار له الملك لا يستوي الخبيث والطيب ولو عذبك كفرت الخبيث فقوله سبحانه وتعالى ولا تتبدل الخبيث بالطيب هذا أمر أعم من أن يكون مالا بمال وإنما هو شامل لكل المعاني في الشريعة فان الله سبحانه اذى بحكمته ان يستوي من وافق امره بمن خالف امره من فعل ما يحبه الله مع من فعل ما يبغضه الله سبحانه ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم ومماتهم ان استواء الامرين ساء ما يحكم ولهذا قام طاووس رحمه الله تعالى فيما أظن قام ليلة كامله بهذه الآية للمعنى معنى عميق يا أخوان معنى عميق جدا هذا المعنى الذي أقوله الآن هذا معنى عميق جدا جدا جدا ومن ألزم المعاني فهما في شريعة رب العالمين وإن أكثر الضياع راجع إلى عدم تدبر هذا المعنى أنه يستوي عندك من عبد ومن كفر من ابتدع ومن تفنن، من أكل الطيب ومن أكل الحرام، من كان منهجه على الحراف ومن كان منجه على الاستقامة، باصول عندك والله كله يدعو الله، والله كله خييس، والله كله بيرثي المفارز، والله ده كله بيعتكف والله إذا هؤلاء ما شاء الله ردوا على اليهود ودهوا ردوا على النصارى ولا أبداً إنما ينظر إلى الصفاء الكامل وينظر إلى المنهج الخالي منا. الشوائب ما يستوي أم حاسب الذين نشرح السيئات أن جعلوا كالذين أعملوا عمل الصالحات جعلوا المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لاي الشركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل له خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فثلت عودية بقدرها فاحتمل السيد زوابا مراضيا إلى اخره هذا معنى كما وكّز الله عز وجل عليه في كتابه كثيرا جدا ما ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المعنى لهذا ما يستوي في قلبك من الموده أبوك وإن كان كافرا مع صاحبك المؤمن ولو كان هذا أذن لكن مع الكفر لا يستوي بمن آمن ولو كان بعيدا بعيد الصله بك ما يستويان هذا أمر يا إخواني جدا لابد أن تجعله شعارا لك الكتاب اللي بتقرأه ما يستوي كتاب ثالي من الشبهات بكتاب آخر كل الشبهات عايز تلتقط تلتقط الحق منه بين القار ما الذي يشبرني على هذا اصلا ما الذي يضطرني إلى هذا خلاص أنا أنهيت الكتب الصافية القائمة على منهج النبوه حتى أقل بس أه الشيخ فلان عنده كتاب ده بيقرأ فيه الشيخ فلان يقرأ هذا الكتاب ليرد على صاحبه يقرأ هذا الكتاب وإلا أنه عنده تمييز ليعرف الحق من الباطل ويبين الأمة وينصح الامه ما أنت يا لبنة صرية لا تاتي لهذا أنت ما زلت تشرب لبن الأمومة حتى لبن الاصطناع يضرك جيلك إثهال جيك إمتاج يعني على هذا لبن أم صافي تأتي أنت إلى ميدو وميدو دعك من ميد ونيده تعالى إلى اللبن اللي الصافي واشرب هذا اللبن بلا عسر صحيح ما يستوي كتاب مع هذا لا يستوي شيخ كل يوم استدرك عليه كل يوم والله يقول لك الله معلش معليش أصنع ما كنتش أصنع كذا ويفتر من هنا ويقطع من هنا ويرجع من هنا ويضل من هنا ويفسد من هنا وك... ليه أنا مشبور عليه لست مشبورا عليه أصلا أنا أريد أن هذا بلا شيخ إذا سمعت إذا بعلوم الثلاث إذا سمعته إذا بي... الكلام يغضو قلبي ليس هناك شيء أعبئه في ذهني لأسأل فيه لأن هذا أظن على خلاف آل السنة أظن خلاف وهذا أظن على خلاف مقررش وهذا أظن على خلاف مذاكره وهذا أظن ليه؟ اذهب إلى أيضا الشيخ الذي تعلم عنده بنصر بن صافل بحيث تبني لبنا على لبنا مش اللبنة اللي تأخذها ترجع بعد عصر سنين تنقضها مرة مية فلا يستوي هذا مع ذات لا في كتاب لا في شيء لا في حلقة علم لا في منهج وطريقة أنحو، أنحوها إي الله سبحانه وتعالى واسلكها إي الله عز وجل أنا أريد طريقة أنا أكون آه في آه فيها المهاجم لست المدافع أنا لا أريد الواحد يجي يقولي أنت, أنت من جماعة كذا والتحزب هذا لا يصحي أقوله والله لا يصح إذا كان خلاص تخليك في طريق صافي لا أحد يناقض. في أحد يعترض على إني أنا اسير بالكتاب والسنة بفهم ثلث الأمة وأنطلق أدعو الله سبحانه وتعالى والخلق جميعا عندي رجلان إما رجل اصاب فأدعم صوابه أو رجل أخطأ فلا أتبعه على خطئه وانني تابع للحق من فلان من علان من زيد من عبيد ثم أدعو الله سبحانه وتعالى على هذا وأحب جميع العلماء. الذين على السنة وهم دعاة السنة ولو أخطأوا بعض الأخطاء مثلا فإن هذه الأخطاء إنما تعرض على الكتاب والسنة فموافقة فإن خالفت هذه الأشياء تعرض على الكتاب والسنة ثم أصحيحها بموارض الكتاب والسنة وفهم الثلاثة صلاة هل أحد يعترض على هذا؟ لا يوجد أحد يعترض على هذا فلماذا الإنسان يختار الطريق الذي لا يخلو من خب خب؟ لا يقلب الخوف أنا أريد طريقا صافيا لأن العمر لا يتسع، يا أخواني لا يتسع العمر إلى إنه أسلك طريقا معينا سنين عددا ثم أعود بعد ذلك تائبا هذا إذا وفقني الله إذا لم أنغمس في الفتنة حتى أموت وألقى الله وأنا أحسب أني أحسن صنعا وإنني لمن أضلي الخلق أعمالا ومن أخصرهم مسلكا وإن الله وإن الله يراجعون أنا أريد طريقا أسلكه بلا ريبة بلا شك أنا أريد طريقا لا يلوم لأحد عليه يعني جميع طبقات الأرض لا يلومونك علينا كنت تسير على كتاب السنة مثلا من الصالح أقصد من أهل السنة يعني الذين من تسيرون السنة ما أحد يلومك لكن الجماعة دي يدافع عن نفسه والله أنا, أنا على منهج السلف وللقى الله أنا على منهج السلف كل يجدعي لكن حزبيته وجماعته قد حالت بينه وبين ما يشتيه فليه توجه توجه الله تعالى انت تبع مين ده فولندا في كذا وكذا وكذا وانت تبع دا الجماعة ده جماعة دي عاملة كذا كذا طبعا ليه إذا دخلنا كنت تبع رجل فيه مئة حيثية ومئة مستطرات أنا أريد أن أكون تبع لرجل هو قدوة الأنام وهو الواجب الاتباع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله وعند النص حكمني إلى النص قال الله قال الرسول انا خلفت قال, قال الرسول جزاك الله خيرا ان دللتني على الخير وأنا راجع ان شاء الله لكن انا أجهد نفسي فاني ادافع عن الشافعي الذي انتسب له شوف الشافعي ليس عالم من العلماء المعاصرين الشافعي طيب أجهد اجهد نفسي أنا حينما انتسب إلى الشافعي وتقالب بكلامي ولا أخرج عنه لا شك أن الشافعي على جلاله قدره هو الإمام القرشي الذي لا يشق له غبار لا شك أن عنده اخطاء وسأجهد نفسي في تبرير اخطاء الشافعي لمن يريد أن يقول بأن الشافعي أخطأ في هذا أقول لعله لعله لعله حتى قال متعصب الحنفية كل آيات خالفت قول إمامنا يعني أبو حنيفة فإنه ينبغي إما أن تحمل على أنها منسوخة أو أن تحمل على معنى لا يعارض قول الإمام يعني أصبح مرجع الآيه إلى قول الإمام بئسة العصرية هذه فلا تستدلوا الخبيثة بالطيب ولا ينبغي للإنسان أن يكون على هذا الخير العظيم وهو الكتاب من والسلام الصالح ثم يدعى هذا ويترك هذا ويلجأ إلى مضايق وإلى طرق ضيقة جدا لا يدري بإنسان عاقبة نحن نريد أن نسير في النور الواضح الذي لا لبس فيه وكل أحد يقول قولا لابد أن يكون مدعما بالكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فالعلم حدثنا وأخبارنا والعلم ما قاله السلف والحمد لله ما عندنا أصلا أي جديد على ما قاله السلف أليس الشرع نص من الكتاب والسنة. طيب النص اللي من الكتاب والسنة. فاي مستلف؟ آه، فاي مستلف الصالح رحمه الله تعالى. فكل من صار على هذا المنهج فهو رب الحمد لله في منهجه وعلى الطريق المستقيم. نعم. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم ففيه تنبيه لقبيش لقبش أكل مالهم بهذه الحالة. التي هي قد استونا بها الإنسان بما جعل الله له من الرزق في ماله فمن تجرع على هذه الحالة فقد اتى حوبا كبيرا أي اسما عظيما وزورا جسيما ومن استدار الخبيث بالطيب أن يأخذ الولي من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله من مال الخفيف وفيه الولاية على اليتيم لأن من لازم إنتاء اليتيم ماله ثبوت ولاية المؤتي على ماله وفيه الأمر بإصلاح مال اليتيم لأن تمام إنتائه ماله حفظه والقيام به بما يصلحه وينميه وعدم تعريضه للمخاوش والأخطار وإن خفتم أن لا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثما وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعذلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هميئا مريئا أي وإن خفتم الا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حضوركم وولايتكم وخفتم الا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم اياهن فعدلوا الى غيرهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء اي ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب وغير ذلك من الصفات الداعيه لمكاحهن فاختاروا على نظركم ومن احسن ما يختار من ذلك صفه الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لمالها ولجمالها ولحسدها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يمينه وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل مكاح، بل قد أذبح لو الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. يعني ما في خلل في الشريعة؟ شريعة توافق الطبع السليم الصحيح وشرع الله سبحانه وتعالى لي. الإنسان ما يصلح دنياه واخرته ومن ذلك الزوجه الصالحه وأيضا التي تكون على قدر من القبول تستمر الحياة الزوجية معه، لهذا شرع الإسلام النظر إلى المرء وهذا على خلاف الأصل فالأصل وقل للمؤمنين يغض من ابصارهم ويحفظوا فروجهم هذا الاصل ما يحلل الرجل ينظر إلى المرء لكن إذا دعت حاجة إلى ذلك فلا بأس ومن هذه الحاجات حاجة الإنسان إلى الزواج أن يتزوج الإنسان فينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها انظر إليها أنه احرى أن يؤدم بينكما انظر إليه هذا على خلاف الأصل. ليه؟ لأن المصلحه متعلقه بها فحيثما كانت المصلحه فتمت الشريعة لكن المصلحه المعتبرة شرعا مش المصلحة التي تقدر وأن كل عدلة المصلحة تقتضي كذا فيقول خنائد الشريع على المصلحة المعتبرة شرعا المصلحة المعتبرة شرعا وجميع أوامر الله سبحانه وتعالى مبنية على تحصيل المصالح الخالفة أو الرجح وجميع المناهي الشرعية مبنية على ضرء المفاسد الخالفة أو الرجح هذه قاعدة هذه قاعدة الشريعه لا تامر الا بما مصلحته خالصه او راجحه ولا تنهى الا عما مفسدته خالصه او راجحه هذا اصل في الشريعه فمن ذلك انه امر بالاختيار قبل الزواج يعني لا يكف مثلا واحد يقول والله عندي ابن كذا وطيبه ودينه وجميله وغير ذلك ويتزوجها من الحق أن تنظر إليه وأنا أنصح لا تتكل على وصف أحد ولو كان شيخ من المشايخ، ولا فلان عندي ابن ابن كذا وكذا شوف نعم اختر البيت الطيب لكن لك رأي أنت لك إيه لك رأي واختر أنت امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليه وإن لم يكن واجبا وليس واجب النظر المرأة مغطوبة ليس واجبا ولكن هذا مستحب وفيه تحصيله الخير. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء فقال مثنى وثلاث ورباع أي من احب ان يأخذ اثنتين فليفعل أو ثلاثه فليفعل أو أربعة فليفعل ولا يزيد عليها لأن الآية تسيقت لبيان الامتنان فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعاً نعم شوف هذه قاعدة أرجو أن تبلوروها الشيخ يقول يعني قد يردنا إشكال يقول الله سبحانه وتعالى يقول تنتقم ما طاب لكم من سلم أثنى وثلاثة ورباع ناد على سبيل مثال يعني مثل ما أقول إيه مثل ما قال تعالى استغفر لهم ولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلي يغفر الله لهم هل معنى ذلك لو استغفرنا الثمانين أو التسعين أو المئة يغفر الله لهم الجواب لا طيب قد يقول قائل هذا من هذا البابات وفانتخهم نطبع لكم مثنى وثلاثة ورباع يعني وخمسة وستة وعاشرة وعشرين لكن مش الله لن يبقى يقول كذا فيكون هذا المراد فالشيخ ضبط المسألة وقال بأن هذه الايه دال على عدم الزيادة على الاربع عدم الزيادة على الأرض فاستدال على عدم الزيادة على الاربع بقاعدة هنا ذكره قال إيه لأن الآية لبيان فلا الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إشماعا إيه معنى الكلام ده عشان نستفيد بهذه القاعدة ننقلها إلى حكم أخرى يعني فذلك الشيخينة بعدم جواز الزيادة على الأربع ها؟ قال لأن الايه ثقت في معرض الامتنان طيب وبعدين فلا يقول الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجمعا ايه ده إيه معنى الكلام ده ها؟ تمام إباحة هذا نية عدم الزيادة بقى إيه علاقة المنة أو الامتنان بالزيادة أجي مثلاً ولا المثل على اما انا امن عليك شيء انا اعطيتك جنيه واعطيتك 10 مليون لما اجي في معرض المنن اذكر الجنيه ولا ال ولا المليون فلو كان اكثر من المليون بذكرته لك, لك في معرض المنة النعم في معرض تذكر اعلى النعم فلو كان هناك في أكثر من أربعة نسوه لا ذكرهن الله سبحانه وتعالى لأن الموضع موضع إيه موضع المين بيان المين فلو كان في أعظم لا ذكره الله عز وجل لأن المناسب في معرض الامتنان هو إيه آه هو الأعراف مثل هذا أيضا في معرض بيان الفضل حينما يثن الله على نفسه سبحانه وتعالى بهذا لو كان لله عز وجل او حينما يذكر الله عز وجل في معرض البيان فضل في الأوصاف يذكر ربنا سبحانه وتعالى من الأوصاف اعلاها فمثلا حينما نقول هل لله عز وجل يدان ولا أيدي ولا يد يد ذكره الله مفردة، تبارك الذي بيده يدان بل يداه مفروضتان، أيدي أو لم يروا أن خلقنا لهم ما عملت ايدينا طيب هل لا يعذج اليدين ولا أكثر من يدين ولا يد؟ فأهل السنة والجماعة قالوا له يدان ولا تعرض بين يدين واليد والأيدي إذ اليد المفردة إذا أضيفت عمل وإلا اما إمن يرد بها التعظيم بها إذات أو لم يروا خلقنا له مما, أي مما عملنا كما قال سبحانه وتعالى ظهر في البري والبحر أما التثنية لا تقبل غير الحقيق فلا يمكن اعتبار انها مضافة فعندنا قاعدة مفرد إذا ضيف لكن ما عندنا حاجة اسمه المثنى إذا ضيف ولا عندنا تاويل مثنى بغيره فالتثنية خارجة المخرج الحقيقة فلو كان لله سبحانه وتعالى أكثر من يدين لذكرهم الله سبحانه وتعالى كذلك العينان لأن المعرض حينما يبين الله سبحانه وتعالى جلال صفاته بل يداه مبسوطتان ينفق كيف شاء فلو كان الله أكثر من يديه لذكر الله سبحانه تعالى المساله المسألة مسألة أوصاف وذكر أوصاف جليلة يبقى لو كان الله سبحانه وتعالى أكثر من هذا لذكر الله سبحانه وتعالى أكثر من إيه أكثر من هذا فإذا معرض المش معرض إظهار المنه هذه أحوال إنما يذكر فيها أعلى الأمور إنما يذكر فيها إيه؟ أعلى الأمور ولهذا كانت الآية الدالة مع الاختصار على الاربع من خلال هذا ولكن طبعاً نحن ما على من الاقتصار على ورد أيضاً من نصوص أخرى في الشريعة إلا ما خص الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من الزيادة على الاربع أو بعد طلاق الرجل من الاربع من يطلق ثم يستبدل بمن طلق نساء أخريات لكن المحرم ليس الزيادة على الاربع مطلقا بمعنى إن ولو طلق ولكن المحرم أن تجمع بين أزياد من اربع نسف تجمع بين أكثر من أربع نسف وده المحرم المهم أن يكون عندك أربعة تطلع أربعة وتجيب أربعة ما فيش مشكله المهم أن تجمع أكثر من إيه من اربع نسف نعم وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعا لأن في الأربع غنيه لكل أحد إلا ما نضر ومع هذا فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن يبقى هذا مشروع بضابطه مشروع يتعدد لكن بضابط وهو الأمن من الجور والظلم والقدره على النفقه والقيام بالحق هذا هو إنما واحد يعدد ولا قدرة عنده او واحد يعدد ولا يأمن عن نفسه الظلم فإن هذا يدخل في المحرم ليس المحرم من أجل المعدد ولكن المحرم من أجل ظلمه من, من أجل عدم القيام بالحق ولهذا التعدد ليس أمرا هينا وإنما يقوم بالتعدد من انس من نفسه العد وايضا من بلغ قدرة في النفقة وليس التعدد موضه من الموضات واحد عدد يبقى ليه ما عددتش زيه الأخي فلان عدد كويس شكل حلو يبقى أنا عدد لأروفه لا كل واحد لو ظروفه وكل واحد لو شخصيته أنا قد يعني أرى في نفسي مثلا أني شخصية طيبة غير مواجهة مثلا شخصية قد يعني لا أمن على نفسي في قد تستمنى هذه المرأة وذاكي ما خلاص أبعد عن هذا الأمر وليس يعني عندي أو لدي حاجة ملحة لذلك فلهذا نقول يا أخواني يعمل في التعدد وغيره من باب الفضائل ونحن نعلم طبعا أن التعدد كله فضائل أن التعدد كله فضائل ليس فيه سلبية في تشريعي لأن الذي شرعه والله سبحانه وتعالى كانت من سلبية في من قبل أنفسنا إنما في تشريع التعادل كل مبنى على المصالح كم النساء اللواتي يحتاجن إلى من يعفهن ويقوم بحقوقهن بالأمس كانت تعترض على زوجها إذا اراد أن يعذب واليوم بعد أن مات زوجها وعندها كثرة من الولد ويمرأة ما تمرست على الخروج ومواجهة الحياة فصارت الآن عرضة للفتنة وعرضة لأن يفترسها هذا أو يؤذيها هذا فصارت تتمنى أن لو كان معها زوج مش مشكلة معدد مع, مع ثلاثة مع اثنين أي حاجة بس الموم يقضي مصالحنا ويبقى في بيتي ويتولى شؤون العيال ويربي العيال معي الآن قلت هذا الآن قلت هذا وبالأمس كنت تقولين أنا من باب وأنت من باب أنا من طريق إن أسيت بهذه المرأة سأخرج من الباب الآخر سأدمر أولادك إلى غير ذلك إذن المسألة مبنية على المصالح، لكن مع هذا نقول يعمل سابق قاعدة بالقاعدة الشرائية أيضا إذا تدافعت المستحبات قدم الأعلى منها وإذا تدافعت المفاسد ارتكب الأخف منها يعني التعدد مثلا مستحب مثلا غير ذلك أمور أيضا مستحب إذا تعارض هذا المستحب التعدد معي مع مستحب آخر رجل مثلا في مجال الدعوة ليل ونهار وكذا إلى آخره مثلا رجل مثلا عنده أمه أب ينفق عليهما وأقارب وكذا يقوم بالرعاية وما يكفي دخله أنه هو يأتي بالزوج ينفق عليه ويأترك أبويه يعني مصالح عديدة إذا كانت عندك هذه المصالح ومنها التعدل نظرته فوالله إن عالت مصلحة التعدل على هذا خذها إن علت مصلحة أخرى على التعدد خلاص، ولهذا لا يلمي الإنسان إذا يعني إذا لم يعدد وفي نفس الوقت أيضا لا يعدد الإنسان إلا إذا كان ضابطا لهذه المسألة وأنا أنصح بهذا إخواني لأن المساس بالحقيقة كثرت في دنيا الإخوة بهذا التعدد حتى صارت سلبية في المجتمع ونتعرف أن المجتمع لا يوجد فيه بالبخاري مسلم يعني مش كل الناس تقوله روى البخاري روى مسلم انما هو ينظر الى سلوكك الى عملك الى فعالك خدت بنت فلان وطلقتها بعد اسبوع بعدما كانت بنتاً صارت امراه نيجي نتكلمك قول الله هو الطلاق حرام ولا زي ما الله أباح الزواج اباح الطلاق في حاجة ولا خلاص يا أخي ما تنفعنيش ليه وحشه ليه مش زينا ما وصلش لا والله بس نفسياً كده. بسهولة خارج. بسهوله خالص بسهوله كده طبعا الناس هيقولوا هنا الناس يقولوا على هؤلاء يعني يا أخوذ بنت صارت الآن صارت الآن امرأة بعدين أسبوع السعر الوخص خلاص يعني مبارح كان بقى يوعد حاطه رجل على رجل عشرين ثلاثين ألف وقيمة بمث ألف لما قالوا الشيخ أو قالوا مثلا أخذوا أهل خلاص الدين هو أهم حاجة عندي ما عادش بقى لها عشرينات ولا بسال طيب وبعدين وبعد ما اصطلقها بقى ثمنها بكام ثمنها بإيبودة نوم ثمانه بأي أوضة كده في وسط البيت ما خلاص بيت مراة فنستقي الله في مثل هذه الأمور ولا نقبل على هذا الأمر إلى بضوابط الشرعية التي تكون كغيرها من الأعمال تكون إضافة لرصيد الثقة في تهذيل مجتمعنا شوف النهاردة الأخوة لما خضوا في المجتمع كفلات أيسام إخراج أمراض مثلا مجانية تغسيل الموتى وتغفيل الموتة مجانا عمل عمليات جراحية مجانا شوف لما الاخوة خاضوا بهذا حصل خير كبير جدا ونفع كبير جدا وتغيرت الصورة التي كانت مرسومة لأهل الاستقامة بينهم إرهابيون متطرفون حراميون لكن خلاص الحمد لله تغيرت الصورة فنريد أن يكون تعبض برضه إيه إضافة لصورة أعلى من هذا لما لا تكون تلبية خطيرة يصور الإخوة المستقيمون من خلالها على أنهم قنصون لهؤلاء النسوة ثم يأخذ الإنسان لذاته ويطرق المرأة ضائعه لكن حتى رجل يعني رأي أمورا قد الإنسان فعلا يعيش مع امراه مثلا قد لا يرغبها نفسيا وقد لكن ما فيها مضرة أبقها زوجة تنفق عليها تعفها أبقها زوجة بدل ما تكون امرأة ارمل تواجه خلاص أبقها زوجة مش لازم يعني اكون ايه مش لازم اكون متعلق بالمراه كل اطلع من باب البيت امسك التلفون واكلمها او اشعر ان قلبي في البيت مش لازم مش لازم خليها معتقد ثقاليه تحسن إليها تحسن اليها وهكذا لا اذا كانت ذات إيه؟ ذات ولد يبقى مصيبه اكبر يبقى ذات ولد فيحرم الولد من ابيه او يحرم من امي بعد ذلك هذه مصالح تراعى نعم فإن خاف شيئا من هذا فليقتصر على واحده أو على ملك يمينه فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين ذلك أي الاقتصار على واحدة أو ملكة اليمين ادنى الا تعول تعولوا أي تظلموا وفي هذا ان تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان مضاحا أنه لا ينبغي له أن يتعرض له بل يلزم السع والعافية فإن العافية خير ما أغطي العبد هذا أن شيء في تفسير الشيخ وقل أن تجد التفسير أن يعنى بهذه المعاني يعني الشيخ يحاول أن ينقل الألفاظ الخاصة إلى معانيها العامة لتكون شاملة لكثير من الاحكام فهو الان يتكلم في التعدد وان ما على تعديله فواحد فيقول الشيخ وفي هذا قاعده عظيمه جدا ان تعرض العبد للامر الذي يخاف منه الجور والظلم وعدم القيام بالواجب ولو كان في اصله مباحا انه لا ينبغي ان يتعرض له حتى لو مباح بل يلزم الساعة الساعة والعافية فإن العافية خير من الايه خير ما أعطي العاب أنا الآن مثلا أمشي في الطريق فوجدت لقطة يبحث لينا أن أخذها صح طيب اللقطه دي مثلا عشر تلف جنيه عشرين ألف جنيه أنا أخذها دلوقتي وعرفه. طيب أنا أخشى من نفسي أخشى أن اخذ عشرين ألف جنيه واكتمها بعد ذلك لست واثقا في نفسي أن أقوم بحق تعريف اللقاط الحق الواجب أنا الآن مباح لكن لو خدت العشرين الف جنيه انتقلت إلى حكم الواجب ألا هو التعريف إيه سنة طيب أنا أقوى على هذا أقوى خذه. طيب مش أقوى يبقى لا تاخذ يبقى الأمر مباح لكن لو خشيت أن هذا الأمر المباح لا أقوى على القيام به، بل يعرضني ويقعهم عرمي يبقى ابعد عنه. أنا واحد مثلا يجيني أمان أحفظها لي. لو أنا اخشى على نفسي أن تضيع الأمانة مني او أن بحق ما أخذها لي. لأن إذا انتقرت الأمانة إلي صرت ملزما بإيه بحفظ الأمان بحفظ الأمان يبقى ولو كان أصل الأمر مباحا لكن تخشى على نفسك من الوقوع في المحرم إذا أخذت يبقى ابتعد والسلامة لا يعزلها شيء نعم ولما كان كثير من الناس يظلمون النساء ويظلمهن حقوقهن خصوصا الصداق الذي يكون شيئا كثيرا ودفعة واحدة يشق دفعه للزوجة أمرهم وحثهم على إيتاء النساء صدقاتهن أي مهورهن نحلة أي عن طيب نفس وحال مأمينته فلا تمثلهن أو تبخس منه شيئا وفيه أن المهر يدفع إلى المرأة إذا كانت مكلفة وأنها تملكه بالعقد لأنه أضافه إليها والإضافة تقتضي التمليك نعم شوف القاعدة عظيمة المراه لها حقه بالمهر وهي التي تستلم مهرها ولا جزء لأحد احد يتصرف فيه لا اب ولا زوج باي دليل يا اخوانا ان الله سبحانه وتعالى واتوا النساء صدقاتهن يا رب تعالى النساء ثم ضاف الصدقه للمراه وهذه اضافه تمليك دي قواعد خلي بالكم منها هذه قواعد اتقوها بحيث ان دي قواعد تستفيدها من النصوص الشرعية وتعمم الأحكام فصدقاتهن فلو لم يكنوا الصداق ملك للمرأة ما صح إضافة الصداق إليك يبقى بالتالي الصداق من حق, من حق المرأة والمرأة تصر فيك كيف مشاهد مش تدفع اليوم عشرين ألف ثم إذا أو تدفع مئة جرام من الذهب ثم إذا أدت المرأة تركي من الغد ثلاثين ذهب تلقي ذهب إيه ولا كل النساء بتعمل كده اي امرأة بتعطي لزوجها الزهر ولو كان هذا العرف ساريا كان عرف باطل يصادم الشريعة لكن طبنا لكم عن شيء منه نفسا خلاص كلوه هنيئا ايه مريئا نعم طبنا لكم عن شيء منه اي من الصداق نفسا بان سمحنا لكم عن رضا واختيار باسقاط شيء منه أو تاخيره او المعاوضه عنه فكلوه هنيئا مريئا اي لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعه وفيه دليل على ان للمراه التصرف في مالها ولو بالتبرع اذا كانت رشيده فان لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم وانه ليس لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به وايضا و... و... و... في ذلك على أن مال ما لها الخاص فإذا كان صداق المرأة لها ولا يجوز أن تجبر المرأة على أخذه منها يبقى من باب أولى مالها الآخر فلو كانت ترث مالا من أبيها هل للزوج أن يأخذ هذا المال منها رغم عنها لا مال المرأة إنما هو لها طيب توظفت امرأة وخرجت الوظيفة فمال الوظيفة حق من؟ حق الزوج ليه؟ لأنه ولا لا أطلعه وباستطاعة أن يبقية في البيت لا حق الزوجة هي العاملة والأصل من العامل هو الذي يستحقه إيه؟ أجرته يحصل نزاع هل هو من حق الزوجة؟ العاملة أو ما من حق الزوج السامح بالخروج والجواب أن هذا المال من حق الزوجة فالزوجة هي العاملة وهي التي تستحق وجهتها لأنها العاملة فبالزوج سيقول خلاص أنا سأحبثها في البيت لن تخف خلاص أنت حر لن إلا إذا كانت قد الشرط عليك من قبل قلت لك أتزوجك وأنا عاملة على أن تتركني أعمل قال قبلت الزواج يبقى لما يجي أولا بعد ذلك اجلسوا في البيت ها تقول لو لا انا اشترط عليك يقول لا يلزمني هذا الشرط انا ناقد له وامرك بالمكتب تقول خلاص انا لي الخيار الان اما ان ابقى معك بشرطك واما ان تسريحني رغب انفك لانك خالفت الشرط الاول فيصبح الخيار ايه الخيار لها هنا لانها اشترط ذلك اولا نعم وفي قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء دليل على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهي عنه كالمشركه وكالفاجرة كما قال تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن وقال والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فالشيخ يقول فانتوح ما طاب لكم من النساء لا يعني أن النساح الخبيثة غير مأمور به من إينا أخده طابة طابة طابة طابة يقول أنا طابة لي أن أنكح هذه الزلي الفجرة شرح. كما نرى الآن أعلى أمان بعض الناس إن ينكح امرأة عاهره قد تكون راقصة قد تكون مغنية وهي عاهرة ما أقول لك أتمنى طيب أقول لك دي طابت لي لا أدرى بالشرح العبرة بالشارع والعبرة أيضا بالكفر السليم فإن الإنسان إذا طابت له الفاجرة فقد خرج عن حد الطبع السليم لأنك ديوس دي ديوس كيف ترضى بالفاجرة وكيف تطيب لك الفاجرة نعم طيب نكتب بهذا